يا بيه الفرقه ما خرجت بره ومذلتها دي تبقى معلش ما ما ما يعني, يعني ايه يعني ايه افهم المواضيع برضه ما تبقاش مذلتها عموما اللي ياخدها, ياخدها كلمة كبيرة انت عملت ايه انت مهمل انت مش عارف ايه انت ايه انت ما تقولين والله في زلة محمد انا فاهمها ان هي غلطه ان وقعتها او وقعتها فين بيدوقت لما تروحوا ان ده مدهين بعدين بالاخر الكلام يا محمد مش كلام زول ما كلمة كلمة زول ده كلمة كبيرة ما انت عم قلت ساعتها شوف محمودي يكون هيكون هنا ولا هنا لا ما وانا فاكرك لا لا لا لا لا لا لا لا صالح صالح الحبيب المختار بفك انا اللي مرت له محمد حطها في جيبه لكن ما خدهاش عشان ايه لا بقى يا اه هو خدها كده تمام كويس اللي حكى لك بقى لا يعني لما انا واولادي يعني احنا عندنا حته مم. ان احنا بن ايه قريبين من بعض جامد وبفهمهم الغلط غلط والصح صح وما بحبش الغلط يعني الحمد لله عايشه بقالي 30 سنة هنا ما ما قلتش كلمه غلط وما غلطتش نفسي أوه. عشان ما اقولش لحد انا محققه ولا انا غلطانه ماشي فما بحبش ان انا اغلط نفسي وكلمت مع بنتك كتير وفهمتها حاجات كتير برضه و هي انا أبلت. ما ادرتش ما يحبت يحبت لها ما يكون انتي مش, مش, مش تعملي اكل او مش فاضيه تعملي اكل نزلي عرفيني بس انت وابني اننا محمود بيقول اني ما باكلش انا من ايد ماما لا هو عملت اكل م... هي عملت عشان مش لا من كلمة عن كلمة تفرق ما جاتش يوم الاثنين اتنين هعمل لحمة وبسلة ورص قلت لها ماشي استنيت حد بدورها فيش لحم خربت من الدلاجة وانا ماشي العصر على الشغل برضا قلت لها يا بنت انت ليسها مخرجتيش لحمة لو مش حقا تعمل بسلة اعمليك هيب حلها بسرعة قلت لي مش عارفت لها مش عايب ان تنزيجي لامي تقول لها علمي